وما من دابة في الأرض إلا على الله مصقها ويعلم مستقرها ومستوجعها كل في كتاب مبين وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرحه على الماء ليبلوك لأبلوكم أيكم أحسن حملا ولئن قلت إنكم مموتون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا, لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا زحر مبين ولئن أصدرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة لا ما يحبس ألا يوم يأتي ليس مصروفا عنهم وحافظا ما كانوا به يستديون ولن ألقن الإنسان منا رحمة ثم نزعل ثم نزعل منه إنه لا وقناه نغماء بعد غراء مستده ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح صفور إلا الذين طروا وعملوا الصالحات أولئك أولئك لهم مغفرة فلعل لك تارك بعض ما ينقى إليك وضائك به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نمير والله على كل شيء أَمْ يَقُولُونَ افْتَغَاهُ قُلْ فَلْتُوا بِعَشْرِ صُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَلْيَوْمَ إِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمْ صَالِحِينَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَأَمَنُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَمْنَا إِلَهَا إِلَّهَا هُوَ فَأَمْنَ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوسي إليهم أعمالهم فيها, إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبصدون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وبرقوا اولئك كانوا يعملون افمن كان على بينه من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتابه سائما ورحمه اولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الاحزاب فالنار فلا تكفي مريك منه إنه الحق لربك ولكن أكثر الناس لا نؤمنون ومن أولق ممن افتغى على الله كبدا ربنا لا ربي ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنتكم الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويربون ما وجدوا هم كافرون اولئك لم يكونوا محجزين في الارض وما كان لهم الأولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يرسرون أولئك الذين خسروا أمام أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا درم أنهم إن الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ربهم أولئك لَهُمْ أولئك أَجْرُهُمْ هم فيها وَلَا مثل عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ والبصير أُولَئِكَ هل الْجَنَّةِ هُمْ فلا تذكرون ولقد أَرْسَلْنَا يوحا إلى قومه لَكُمْ لكم نذير مبين ألا إِلَّا إلا الله إني أخرف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومي ما نراك نَرَاكَ بشرا مثلنا ما نراك نَرَاكَ بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم هُمْ باديا رأي وما نرى لكم علينا من فرم بل نظنكم كاذبين قال يا على ذيلة من ربي وآتاني وآتاني رحمه من عنده فعميت عليكم أمزلكمها وأنتم لها ويا قرد لا أسألكم عليه مالا من أجري إلا عن الله وما انا بطالب الذين امنوا انهم ملاك ربي ولكن اراكم قوما تجزلون ويا قوم من من الله ان أَفَلَا افلا تذكرون ولا أقول لكم عنده خزائل الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إيمنت ولا أقول للذين كذلك اعلمكم لن يؤتيه الله خيرا الله أعلم بما في انفسهم من قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكبرت جبالنا فأتنا بما تعيدنا ان كنت من الصالحين قال إنما يأتيكم به المول شاء وما إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم ويليه ترجعون أم يقولون افتراه قل افتريتو فعليها إجرامي وأنا بريد وأوحي إلى الوحي إن أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعجلنا ووحينا ولا تخاص بني في الذين ظلموا إنهم مغرفون ويسمع وكلما مر عليهم لهم من قومه سجنوا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتي عذاب نفسي ويحل عليه عذاب نفسي حتى إذا جاء وفرت سنقول النور قل نحمل, قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهل كلا ما سبق عليه القول ومن آمن وما. وقال اتقوا فيها بسم الله مجاها ومرساها ان ربي لغفور رحيم وهي بهم في موت كالجبال ولا ذا موح وكان في معزله يا بني اظلم معنى ولا تكن مع الكافرين قال تاوي الى جبل وخيل يا أرض بلعين أك ويا سماء وخلع وغيظ الماء وخضي الأمر وخضي الأمر واستوت عن جوده وخيل مودا للقوم الظالمين ونادى موح ربه وإن رعدك الحق وأنت نحتم الخاكمين قال يا نوخ إنه ليس من أهلك إنه ومن ضيب صالح, صالح فلا تسألن ما ليس لك بي علم إني أعبك أن تكون من الجاهلين قال ربي اني اعوذ بك ان اسالك ما ليس لي علم وان لا لي وترحمني اكن من الظالمين قيل يا ممدود بسلام قيل يا منا ولو كاك عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعه ثم يمس منا عذاب اليم تلك من انباء غير روحينا اليك ما كنت تعلم قبل هذا فاصبر إن العاكب فلن المتقين وإلى عاد أخار قال يا قوم الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مستعود يا قوم لا أسألكم علي أجراً ادعوا الا على الذي فطرن افراتون ويا قوم استقيموا ربكم متم وجدوا أني بني أمي ما تشركون من دونه فجريوني جمعا ثم لا ان تولوا فقال أهلوتكم ما أرسلت به إلىكم ويستقلب ربي قرما غيركم ولا تنظرونهم شيئا إن ربي على كل شيء حفير ولما جاء أمنا نجينا هودا والذين آمنوا معهم برحمة الله منا ونجيناهم من عذاب الضليل قال تعالى جعلوا بايات ربهم وعصوا رسله واتبعوا امر كل جدار عميد واطبعوا في هذه الدنيا نعمه ويوم القيامه الا ان عادا كفر ربهم ألا كودا لعاد قوم هود وإلى, وإلى سبودا قال يا قوم عجو الظالم لكم من إله هو من الارض واستعملكم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قل كنت فينا مغدوا قبل هذا ات ان نعبد ما يعبد اباؤنا واننا لفي شك, وإننا لفي شك ما ترعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بين من ربي وآتا منه, منه رحمة فمن ينظرني من الله إن عصيته فما تجيجونني غير تفسير وَيَا قوم ابي لا قد الله لكم ايات فلو باقرتم في ارضنا لا يولا تنسوا امسوا ان سيؤذكم عذاب قلم فقاموا فقالت مدد في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غيوم مكذوب فلما جاء يا امامنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه مننا ومنشد من يومئذ إن ربك هو الخرج العزيز وعقل الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يظلموا فيها ألا ان ثمود كفروا ربهم الا بودا لسمود والقمجاء ترسل ماء اللهيم من البصرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث ان جاء عيد الخريف فلما لبث راى يطلوا لهم جروا أوجة خيفة قالوا لا تخفت إنا أرسلنا إلى القوم نوت ومرأتهم قائمة فضحكت فبشرنا بالإسحاق ومن وراء الإسحاق يعقوب قالت لا لا باعي شيطان ان هذا لشيء عجيب قالوا اتعجبين من امر الله رحمه الله وبركاته عليكم اهل البيت انه حميد مجيد فلما ذاب عن إبراهيم الرب وجاءته البشرى يجادلنا في قوم نوت إن إبراهيم لحرم أوام نير يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك يا إبراهيم أعرض عن هذا نور قر جاء من ربك وإن نوم عذاب غير مردود ولما جاء أهلنا نوتن سيء وضع قبيض دع وقع وقال هذا يوم نصيب ومن قولوا كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بلادي هن لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد عملت ما لنا ناتك من حق وإنك لتعلم ما مريد قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى حكم شديد قالوا يا نوط إنا رفض ربك لن يصنوا إليك فأسرم أهدك بخصع من الليل ولا ينسبت منكم أحد إلا امرأتك لأنه مصيب ما أصابه إن موعده الصبح أليس الصبح القريب فلما جاء أقنا جعلنا عاليها سافرا وأمطرنا عليها حجارة من سجين مُسَوَّمَةً من ربك وما يمنى الظالمين البريد وإلى مدينة آخر شعيبا قال يا قرآن الله ما لكم من إله غيره ولا تنقضوا والميزان إن يومئذٍ نقاظ عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم ارفعوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشياء ولا تعفوا في الارض بالشرير بقيه الله خلنكم لكم بقيت الله قالوا يا قريب أصراتك تأهرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك أنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيلة من ربي ورزقني, ورزقني منه رزقا حسنا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 وما قلوط منكم بمعيد وصوفوا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا مَا ما نفقوا كثيرا مما تقول وإنا نراك فينا ضعيفا ولو وما انت علينا بعزيز قال يا قوم اناصرني اعز عليكم من الله واتخذتم اضراءه ظهريا ان ربي بما تعملون محيط ويا قوم من على مكانتكم اني عامل فرب تعلمون من ياتيه عذاب وارتقموا اني معكم رقيب ولما جاء امرنا نجينا شعيبا والذين امنوا معه برحمه منا واخذت الذين ظلوا الصيحه فاصبحوا في ديار نجاه كان لم يكنوا فيها ألا أنا أنا بعدا لمديان كما ذعلت ثمود ولقد رسلنا موسى بآياتنا وسلطان ممين إلى فرعون وملئي فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يردون قومه يوم القيامة فأرده النار وبئسا ورد المورود وأتبعوا في هذه لعنته ويوم القيامة بسلف المرفوض ذلك من الباب القران بسطه عليك ذلك من الباب القران بسطه عليك من يخاف وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسنا فما أغلت عنهم آياتٌ التي يدعون من دون الله, من, دون الله من شيء لما جاء أبو ربه وما زادوهم غير التدين وكذلك أخبرك إله أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد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 فأمن لذين شعوب بالنار لهم فيها نفر وشريق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء رب إن ربك فعال لما وَأَمَّنَ الَّذِينَ سُعِدُوا فَبِالْجَنَّةِ قَالُوا جِنَّ فِيهَا مَا دَمَتْ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ أَطْعَمْنَاكَ بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب وإن كلا لما يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقن كما أمرت ومن تاب معك ولا تقضر إنه بما تعملون ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم وما لكم من دون الله من أولياء ثم ما تنصرون وأقلوا الصلاة طرفين نهات وزفا من الليل يدهي من السيئات ذلك ذكرى للذاتين واضح فإن الله لا يجيع أجر المحسين فلولا كان من القرون قبلكم قلوب قنية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجردين وما كان ربك لنهلك القراب ظلم وأهدها مسلطون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأن جهنم من الدين والناس اجمعين وقل لن نقص عليك من أنفار الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق ومعظة وذكرى للؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون ولله غير السماوات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بواصل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا هُمْرَى تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعيدكم تقنون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبليل من الغافلين إذ قال يوتب لأبيني يا أبت اني رايت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر, والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تطفق فرغياك على اخوتك فيكيدونك فيدا إني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 ربك عليم خيصين لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين إذ قالوا لن يوسف وأخو أحبنا أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال مبين اقتلوا او يصرحوه اضن يخل لكم وجه وتكونوا من بعد قوم صالحين قال قائل منهم لا تقطعوا يوسف انقوه في غيابه الجب وانقوه في غيابه الدب قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى يُوْتُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِقُونَ أَرْسِلُهُ مَعْنَا غَدًا يَرْتَعُ وَيَنَعْهُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِدُونَ قال إِنِّي لَيَحْضُرُنِي أَنْ تَذْهَمُ بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الذئب وَأَنْتُمْ عَلْهُ غَافِلُون قالوا لن أجلوا الزب ونحن رصبة إنا وإذا لخاسرون فلما جابوا به وأجمعوا يَجْعَلُوهُ يجعلوه في غيابة الجب إِلَيْهِ إليه لتنبئا لهم بأمرهم هذا وهم لا يشكون وجاءوا أباهم إن شاء ينفون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نشتدك وترفنا نوسف عند متاعا فأكله الذئب وما أنت المؤمن لنا, لنا ولو وجاءوا على قميصه بذل كذب قال بل تولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله يستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأبنا بلوة قال يا بسراء وأسروا مضاة والله ألم بما يعملون وشعروا بثمن برس دراهم معدودة وكانوا فيه الزاهدين، وقال الذي استراه من مصر وفي أكريه مكواه أسى ان ينفع ما أو نفتحده ولدا وكذلك مكنا يوتب في الأرض ولمؤمنه من تأويل الأحاديث والله ظالم على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما بلغ أسده آتيناه حكما علما وكذلك ليزي المحسين وراودته التي هو في بيتنا عن نفسه وغلقت الأذوان وقالت عيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن نسوان إنه لا يفجر الظالمون ونقر من مذبح وهم بنا لو لا أرى ربه كذلك لنصف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وسبق الذاب وقدت وألف يا سيدان للباب قالت ما جزاء من أراب لأنه يجوءا من الله المسجنة وعذاب أمين قال لي راودتني عن النفي وجمد شاهد من أهليها إن كان قبيته قدرا قوين صلقت وهو من الكاذبين وإن كان قميطه قد من در فكذبت فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميطه قد من قال قال رسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاة عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتادت لهن متكأ وآتت, واتت كل واحدة منه وآتت كل واحدة ونسكينا وقال تفرج عليهم فلما رأي له أكبر له وقد طال عيدي هن وكل حاش لله ماذا ذا بشرا همها إلا ملك كريم قالت بذلك النبي دن ولقد عاوته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمون يشدنن وليكون من الصابرين قال رب السجن أعب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصدق إليهن وأكون من الجانبين فاستجاب ربه عنه من ربه فصافعه غيرهن إنه هو السميع العليم ثم مبالا من بعد ما رأوا الآيات ليسلنه حتى حين ودخل معه السجن بتيان قال أحد ما إني أغاري أحل خمرا وقال الآخر إني أغاري أحل فوق رأسي خبزا تأكل الطيب منه نبهنا بتأويله إنا نراك من المحسين قال لا يأتيكما طعا ترزقا له إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما غرم من ربي إني تركت من لتخول لا يؤمنون بالله وهو بالآشرة يمكاجرون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 يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه الخمراء واما الاخر فيسلغ فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستبتيا وقال الذي ظن انه ناج منهما من الدنيا عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فليس في السجن وقال المتك إني ارى سبع طرات سماني يأكلهن سبع جاف وسبع كوملات كبت وأقر يا جساك يا ايها ما في رؤيان إن كنتم للرؤيان تعبون قالوا اضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد غمه انا انبذكم بتامينه فاغسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع نقرات سبان ياكلهن سبع رجاه وسبع قنبله خضر واخر ياد لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تذرعون ترعزين ذببا فما قصدتم فذروا في صوبره إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي بعد ذلك سبع شزاب يأكل ما قدمتم لهم إلا قليلا إلا منهم ما تصنعون ثم يتين بعد ذلك عام فيه يغاص الناس وفيه يأسرون وقال الملك ائتوني به فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربك فاسله ما بال نسوة التي قطعن ايديهن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 ذلك ليعلم أن لم أخلو بالغيور إن الله لا يهدي كيدا الصالح.